И биби биби биби биби. И не биби биби биби биби биби. Браво, браво. من زمان هاجيه جاي جاي قاعد شويه جايب عارف الوادي اللي اسمه عادي جت الدكتور وعمل له <تصفيق> لا رجلي كانوا زي الفتله بس شويه جوهاني لحم الدير فوق نفس ديره عارف اداله لحمنا ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابو بدهوا علي <تصفيق> ما من زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحجاك جايبة معاها شرطة فيها والزوبة طابت في كل واك واك وا رحمت برضو ايدو مربوطة ومنفو عارف لمخصمة كان بيحب تملي يلعب بالكبرت ويشيلو معاك وفي يوم جاب كم عبوة كانت شايفاك حيث النار ملحل بقيده لسا قدلت منه واجعه وهو من يومها لبيت عفرت ولا بيشي الكبرت وياه ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جاي بلعبت وحاجات جايبة معاها شطط فيها والزوبة بتقول واك واك واك <تصفيق> وسعاد قبلها منها خالص خالص من شهرين تحفظش الدرس وتكسب وكمان ضع منها كتابين وبتتشاء <تصفيق> جوا الفصل وكانت ارتبها العشرين <تصفيق> لما ذكرت وبقت حلوة قبل اخدتها مع الشاطرين مجدش هدفتها آخر مرة وكانت الأولى من ثلاثين ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جاي بلعب وحاجات geni ba ma ha shm in fi alihat wa sawt kabt kol wat wat